Alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu taslima amma baad. Hadithan rasulki kiya sallallahu alayhi wa sallam tareeqo bukhari wa muslim kasjirti rawal sa kasjirra wa intin no'amta irawal qabs min langon toba malam hideni malam irada beni toba tesiru makubaleni pakka malam gete toban tante sirahi funejibite Hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu odaes, kaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulki nodaese, man taabai, nam toba jäbise, qabla an taatlu al shamsu min magribiha, qabla ta ka adun boruan himbein, inni toba jäbise, taaballahu alaihi wa gudjion toba irajfulaya. Malin toba si Mala maladum boruan siit batu. Malamota ka adun boruan siit timbein, toba siim ragma fulani. حديثي تاليبكاس إن الله يقبل طوبة عبده ما لم يغرغت وقود يون طوبة بوچ إسان إرمى فولا لنكت إن إن تكاهم كوريسي مال لبن سيد غلتك بسا سكا سباتيا كا أتنش إفته كوري مال سوا أتنن طوبة جيبفتنيا وقود يون سبحانه وتعالى طوبة سيره كويبو بأدن بروان بات إيو مال لبن سكا سباتيا جيبته أتنش إفته كوريف bare elaman sun toba si rahim fudenu siti kabla bare elaman suni bocin toba jebe se garrab biajebe kosa inni rabbi isat mida sahara ka garrab bi sajebe ufurra kullese edi kabla gaf gaf adun buran bat rabbi subhanahu wa ta'ala toba isa irquda didde itti ga din jebe isusun dibenne worbanu ha toba jebef nu kila wakti dulen wa gudjo istighfarika denne toba تيته وفين اده غاف لبو سيجيته اتنكرر مالسون اجتة توبه جيب اتاته مفانو سممي فانو فراون الله عليه وقود يو سبحانه وتعالى آسه موسى كل وقت موسى افد بي الدبت كل اردده فاكا مال اني موسى اجيسا كسابه موسى افدقیسا اجيسا كسابه كا انما سن ايسا غلان ما يندرفو كا اشين افتة ماانتم جي بي تالوم بما ملكان توبه جيبي سمارا سدي شهاده آمنتو اللا امنت بالله اله الا الذي امنت به بني اسرائيل ها امينه وان كدي بي دنياهم جيرو كان بني اسرائيلين و gonflement امنت برب موسى وهارون انين ان حدو gonflement و موسى تيف كا هارونا امنت برب العالمين انين حدو gonflement و غديو غميطو mara sadi Agar Gara shahadade amma mamalini shaadade mallubum bayya mishogete alana waqad asaita de wagu subhanahu wa taala amtana de ni kalubun si gallan amtan toba jeebifta de nin durinne asite wagu subhanahu wa taala irradi toba firawna dum nam yoyoten isa toba qabla ta kalubun itingali toba jeebis irrafedeni hadi benne siti fayata qab siti jabein ke Sitini lafi, siti singi, toobad jäädvitsirrafedeni. Subhana Kallahuma bihamdi, asjad bihamdi. Ashadu lahi, lahi, lahi, illa lahi, lahi,